Book تو ناودك ناو تسعة وتسعون تسعة وتسعون <تصفيق> حالة الإضافة حالة الإضافة لكاتو <تصفيق> قطة صديقتي قطه صديقتي كلب صديقي كلب صديقي العاب اطفالي العاب اطفالي <تصفيق> هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي. تييو هذه سيارة زميلتي. هذه سيارة زميلتي. تييو هذا شغل زميلي. هذا شغل زميلي. لا بUTTONO della cEMISO مانكاس. زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع مفتاح الكراج مفقود لا كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل كيف يستسلقي بطري دلكنابينو من هم والدا البنت من هم والدا البنت كي يلمي اتينجو لا دومون دي شايي كيف اصل الى منزل والديها كيف اصل الى منزل والديها الدومو سيتوس إلى المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. كي النميجاس لتشفور بوديس فيسلندا. ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ كي التوليجاس لليبر؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما أسماء أولاد الجيران؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون؟ عطلة مدارس الأطفال ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب متى يفتح المتحف متى يفتح المتحف